والصالة المكروها تقدم لنا المكروها هو مجموناتها الصالة, الصالة بعد الفجر قالوا المالكية الصالة إذا طال الفجر لا طال الفجر لا تصلى غير يطلع الفجر لا تصلى غير شبع نوتر والفجر ونوير لنام عليه يوير يمكن يصلى شيء تهجود وما يخليها تثبتوه ويصلي وكل من العلماء والصاحب إنهم إلا في الوقت يصلي ولكن ما يكتر الصالة بجلسة ما كاينش لي خمسة ولا الستا ديال النوابي ما كاين باس ها هو لا ناينا ما بينك عطيت الفجر الصبح هذه مكروه على الملكيه ما كاينش شي حاجه الفجر وبين الصبح وقال لي ما من الخمي لا في داره. وجل في يصلى الفجر في دارو وجا الجامع دونك كان ما يمسله الصبح يصلي تحيه المشي انا رسول الله جاي دخل احدكم شي ما تكلموا صحيح كما أنها من مستحبلة الصلاة الثانسينة أنها إذا عرض شيء أمر زلزال لوقع طوفان لوقع شيء حاجة مصائب يوقعت أولا يصلي إنسان فكعتين صلى كان كما في محمد فزع إلي وقال فزعى أمرون الحاجة اللي وقعت لك تصلي أو تصلي دي موارداش. ولكن شكر هذا ما ايم سحب ليا جاتك توب جديد ولا جاتك بشاره الخير ولا جاتك مليسات وفرحتي لا له... والو شيء ماشي فاب بيننا رسول الله المجاو قالوا لي ها مدن سلمت انا توم سحب شيء واش دار الشكر واش شرب فيها لوضو لا ولو بلا وضو شوف شليت لي راسك وهي سلطاني وهذا رسول الله شجد لما جا وقالوا يا ابو جال. جابوا لي راس ابو جاد شجد الله الشكرا تامروا يف تورم وهذا سيدنا علي الشجاع هو عندما جابوا ليه دو الخويس من الخوارج وجابوا ليه دو التدين و رسول الله قال لي علامة هدو غدا يكون فيهم غدا تكن شقهم اسبو فيهم دو الخويس رتي لهم تدين عندما سيدنا عليك يا إجبي في الخوارج ألقى دو الخويس رتي ألقى عندو جيبس هدو الرجل بحل من أنه داعي عندو جيبس هدو الكبار فأشهد الله يشكر قال هم هدو هذا هوا العلمة قال علي صلى الله عليه لا يشكره فبحل فراح ولا الخير ولا بشراء ولا غيره يشجد عمس الله إلاش... <تصفيق> <عص> الله حرام <هدوال>. هذا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> مستحب قرات مستحب مستحب وكاين من العلماء اللي ما كيقولش فيه اللي كاين كيقولوا ليه هو ما كاين الاسود وعا هو مستحب بحال اللي تركوا النساء مشيت الليل السي بيصراط وبطله غير مستحب ارجع بيناسي الى المكروه المكروه حنا بيننا مبن قيل في الطول الفجر وقالوا ترى ما بين الفجر والصبح حنا بينا على نوتعيد بين الصعب وكذلك اسميت الصبح, الصبح واش شي لا الا الفجر الا الفجر نقولوا خاف بقا الناس كاصلي الصلاه مع الصبح واش يسمر كعتين الفجر ولا لا وخصوص الناس اللي يسولو بابا الا باصلاه ديك عند ما يسمهاش ديك الساعه الكره حتى تطلع شويه علماء في هو ما سبب على النبي والدلع على هذا أن رسول الله رأى واحد صلى معه الصبح ورد كيف يصلي؟ كيف يصلي؟ قال لي كيف يصلي؟ كيف يصلي؟ وقال يا رسول الله هو له دلع لأنه وهي ظهرها إذا لم تصلي تنجل بزردك الساعة نسيته خاصة عنده شبنة وعنده خدمة كيف ينساهل مشكلة هذا بعد, بعد الصبح وكذلك تذكره النخيلة اشتداد الهاجرة في يم الصيف كتسيد الحراره شويه بكره الصلاه ديك الساعه جايين جهن... جهن... فيها... من جايين من الساعه من جهنم جهنم في حديث آه... النار ربي اكل بعضه جهنم قالت يا ربي شي الله جهنم كتنفس جوج مرات وحده في الصيف وحده في الشتاء الصيف وقت دايم وقت هذا حرام راه جهنم لينا جانا فيه كاينه بعد تحت الارض من من فيه كاينه في السماء كتبان السماء دير وكنمشي حتى للعرش كل جنات وجهنم كتبانها من هاد الارض هادي هاد الارض هنا هادي جهنم. جهنم هو البراكين البراكين جبال كتخرج العافيه وكاينه محل في البحار العافيه غتخش جهنم طول سير وفت السير واي يوم القيامة المكسي البحر يشعر في العثيره و يرجع الله السلام على العثيره و بن يقول لك البحر في جاهنن الجاهنن تحت منه قال تبقى غدي في البحر دي. وما يدام كيحفر في, كي في تكي وصل درجة ألف درجة دي الحارة اللي He must forgive Allah. He must forgive his لا، Not about the fact that all history isations communi However, suffering should be avoidedウanta and the one would never stop shall morally fail. If he is determined by the correctly act, unsayull in the comentarios Allah is is the سبحان الله وثلاثة وثلاثين الحمد لله وثلاثة وثلاثين الله قبر الله لا ولا له وكل حمد وهو على كل شيء قادر هذه السنة صدي وثم إذا أريد أن يستغفر أذكر الله عندما يأتي بالجماعة صحاب رسول الله مطمئة وكذلك وكذلك ومعنا نقول حسن لكم الناس لا تريد أن يذهبوا عليها قال أمريك أن يأتي أخير وعندما يهدأ ثم يأتي أبيه أول ولكن الناس اليوم قالك صارت مشرقة وصارت مغربه شتان بنا مشرق ومغربي الناس اليوم البدع كي ذروا سنة وكل ابنوا بسعود لقدنا كيف أنتم إذا لابتكم في التناشي مباس صغير وحرموا كبير واتخلوا في البدعة سنة فإذا غيرت قيلا غيرتي السنة نصل لسل الحالة لا ربطة إلا بدا أنت مغربة وسيعود غريب ومن المكروه أيضا صار المكروه هي صلاه العصر ولكن لما عندها سبب وما عندها سبب في الخلاف حتى عيد أن يكون الخلاف عند العلماء ومن المكروه أيضا الصلاة بين المجموعاتين يجمع بين الدور العاصر وبين المغرب العيشاء ويصلي بنتهم مكروهة فيما العلماء من السلاة فقال كن كاراه ونعبد الله بن سعود ريان ومزدريفة صلاة المغرب وصلاة الكاتين على العشاء العيشاء فالكاراة كلاوجه لها فتجوا لهم لذلك يجب أن يصلي ولا انا غانجايش في ماشي مجموعاتين مات قروان من الحرام كاين الصلاه كتكون حرام مع طلوع الشمس اللي كانت شي قدامك طالعه الله تعالى اللي كطلع لك شيطان الشيطان اش كيدير الشمس يوقفوا الشيطان عنده جوج جرون واحد في لي على كاينو دو المجوس وعباد الصبي كاع عبدو كواكب وعبدوك هذا كاينو دو ديك الساعه يعبدو وسير ولينا لنصلي ديك الساعه كيتشبه ليهم ما خصوش يتمنو الساعه حرام عارفاش النفيله وملك كتسلك الفريضه لاكلا الفريضه كتسلك كل وقت يتصنط وخا تصلي مع عبد الله وناس ما كان ناسي صلاته او لمعنى ان الصلاه ذكرى تكفره الا دليل وقال ابو حنيف لا ابو حنيفه عنده لا الطول عبست لا اعترف ذهني لان العيال موجودة هنا ونقول وقلنا يوم الناس يصليون ابن اصلي اذا كافر ذهني قال كذا مقيد بغير طول عروقي كل ده وطول عروهم من نجكشنا عليك عليك مخليه رسول الله جعنس الصلاة وناد النعس الصلاة وناد وفاتها وين نبيا الوادي شيطان وهرب رسول الله من الوادي لي فيه شيطان فكذلك احنا ما ما ما صلى إبليس وقف ما وقف لنا يصلش ت ت ولكن شوية طويل يدو يدوق الجدار حذافي الحار في الحار قوم جمهور وهو من الناس يصليون أو نمعنا بس إذا كأكبرت لديك هنا إحنا نقول لا إحنا من نظن صلية هاد الصالة هذه مع النغرة إحنا في الشيطان الشيطانين نقصد لا أما النفيلة هي النظمة كانت نفلوه حقيقة ما كان يلاش بأجل ما احتروا أخر نظمة نفلوه فتنفلونا لله المشيطان عليه العناط الله وغضبوا ولكن ما كان يلاش تشبهوا وكذلك مع الطلوع ومع الغروب إذا بدأت شبكة غرب كذلك أحراب صال لا صالة ديال الصلوات لا نفيلة ولا احتصال الجنزة صال جنزة وتصلوا على الجنزة ديكسعة ما نصل ولا مع الطلوع ولا مع الغورب والميتة ومن دفنوش ديكسعة تولى نواد شبل احتل احتفوت عن كما أن الصلاة لما يتصل بعض العصر وبعض المغزرة هذه إيش كون هذه الصلاة وما وملجنة هي لا الجنازة فيها وخص لنا الصفحة ماذا يدين في له جنازة توديك سال جنازة وقبراء وكل شيء وكذلك لأن هذه خصية خباعية وكذلك أيضا بعد العصر لا سلام الله يقبله بالجنازة ولا النبي والصلاة عليها قاعد وكذلك الطبيعة هو وكذلك شجتي التلاوه إذا الإنسان إذا الصبح الناس الحزم وصلوا الشجار لا وخصوص مع القول يقول شجد التيلة ومشي ايضا شجد الشكر هو يا النعمه النعمة هو فلانه هو النعمة في النهي ديال هو سبب ديال الفرح لا دا دا دا دا دا دا كلاما كده شحال هذا سيدي هذا طلوع الغروب وكذلك حرام الصلاه يعني فوائد عليه كيتسال ظهر وعصر راه كيتنسى كل سبق الناس ينسوا فلوس الله يذكرك خص الصلاه على الواجبات وكذلك ايضا من الصلاه اللي حرام عند المالكيه اذا اللي كيخطب راه الصلاه عندهم واذا باقي ما مكره وقال طالب اقرا العلماء ما هادشي ما الله به من وخا يكون يخطب الإمام منه يصدرك عطيه وصيد هي ما يقدرش يصوره يا سيدي اللي بتاروتي يحكى مش يصدره يصدره وإذا كان يقولو كيقدر يصدره كي ما يطولش زيج ليه قبل الإمام ها في الدار لا الله ينسك يا وسعه تقواه بصدقكم وإذا كان رسول الله قالك ما يخشلادي قبل إيمان يحوي الله ورسوله صايمه واش ما يحشمش الله تعالى ويلا مسخ ربي واحد دابا تمسخ لا قرده الله وفي الحديث صحيح راه خارجك البخاري مناس ناس قاعدين تاع داو السعوديد في الخمر مع مول الباغيات وسميتو وعجنوا تاعشوا بروسهم وكيتسهاو والله غيرك هذيك كيمسخو قلت لك غير نوي بسم الله تعالى ولا ناياكوا قاع وقاع وشكون فيكم اللي تمسخ دابا تعرفوا نعم يا بني عبد الله دا نجد وخيت بسخر جاب الندم وهاي هو كي تبص خبر ده الله قروضة. بعض وماتوا وماتو. كي ليهو. ليهو. الله بالونس الله حلف مسح عزيز عليهم الحلم الله حلف لما تكلم مصنف رحمه الله على وما يتبع ذلك وهي من وسائل العبادات الشرعة يتكلم رحمه الله على المقاصد المقاصد هي العبادة وبدأ بالصلاه وقت تقدم تكلمنا على الصلاة على مباحث وصرفنا جوان إملا حين تكلمنا فيما سلف من أسبوع المنصارين تكلمنا على ما ذكرناهم بعض المباحث وأجملناه منناه تكلمنا عليه بالتفصيل وصل بنا جواد ابن هناك السابع من محريج وهو في شروط الصلاه شروط يصح شروط يصح الشروط صلى لها شروط ولها فرائض الفرق بين الشرط وبين الفرد هو ما قاله العلم لا يطلب علم الاصول الشرط هو ما كان خارجا عن ما هي والفرض ما كان داخلا في النبي الشرط ولا بد كيحصل يحصل هو الأول هذا يحصل الصلاة فظهرت الحادث الخابات أسر العورة واستقبل القبله مثلا هذه كتما شروط لأنه ما دخل في ما هي الصلاة خارجة؟ أو خارجة. في الإنسان ما ينظر يصلي حتى يؤدي الشروط تاي إذا أدى الشروط هذا يدخل الصلاة الصلاة والفرض هو ما كان داخلا في ما هي كان في ما هي حاج كبيره في الحرام حيت الفاتحه والركوع والسجود الا غير ذلك هو الصلاه كيتسمى فرض انه داخل ذات ديال ما هي الصلاه هي مشتمله على فرائض وسنن وسحبات هذو كيتسموا يتسموا فرض والشروط هو ما كان خارجا وقت خدم اننا تكلمنا على الشرط الشرط هو اما شرط اما شرط وجوب واما شرط صحه شرط الوجوب قدم لينا انه ما ما لا يطلب من المكلفه لكونه ليس فيكس به ولا في طوقه أو قول ما لا تعمر به الدم. الدم ما كتعمرش به إنه مش في, في قدرك إنسان أو قول ما لا يطلب من المكلف تحصلوا لكونه ليس فيكس به ولا في طوقه فل بقول له وشتقك إنساني نضي بلغ باش بس صلي لا وكذلك عدم الإكراه مش هذا هو شرق وجوه وشرط الصحه هو ما يطلب من الموك تحصيله لكونه ذي قسمه وفي طوقه فهذا الإسلام ولا يهودي ولا غيره الناس بغاية يصلي قالوا ليه أخذك الشرط قالوا لك هو الإسلام الاسلام يعني السرط ولك ما شرطه وجوه وصرط صحه صرط الصحة, الصحة. نقولوني أنت أعطاك الله القدرة ونصلي وإسلام دخل الإسلام وكذلك طارد الحاجات مثلا فتاقات الإنسان ينض يقولون إذا أريد أن تصلي يفتح الصلاة يطهور أو غتاسل أو إذا عندك العضار تيمم تفتح لك الصلاة أو تفتح لك المبديل الصلاة أو تهرق الخبات يزيل النجسة عن التوب هذه شروط صحة شي شروط كتسمى شروط وجوب واشترت صحة إذا اعتبرت واحد عطيبها إنما ما شيف الإنسان وما شيف طوقه حل العقل ما شيف طوق الإنسان وش ما عنده عقل غير درة ذوق العقل ولكن اللي عنده العقل وش بعيله وش صار صحابي معلان ناوي دنا بقام وعمل شيء حاجة ديال العيب ده وصح منه صحيح واحنا هاد كله وليه لوين صرتو جوب صرتو جوب ديال الصالة جوب صالة هو اثنين البولو وعدم الإكرام المشروط وجوب صح معان في يستمر وهي العقل وبلغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودخول الوقت وارتفاع عدم حدو النفاس ووجود الصعي كذا على المشهور والسادس والساديس تنكم الفعل ويكون لا غفل ولا نسي ولا نائم ما حال هادو؟ ستة وصر تسحاكم خمسة إسلام فهرات الحادات فهر فهرات الخابات استر العوراء استقبل كله يوم أمشي أدرجي وصلينا هلأ بدلك سورة عرفت؟ إنهني ما عرفت سورة هاي. ردي إخبطه خمستاعش ويركبون نعم يا. لا يخبط لقاعدة. ويش الانسان لا حلول منك على ميحة لمة. ما يفيد. تفقه بالدين. وش يقول؟ وشب. قال الله تعالى فلمن فرق؟ كل ثقتي من هي بالدين. وثق في الدين واجب على الإنسان يتعلم الدين دياله، في الإنسان واجب عليه يعرف كم صلاته، كم ذكته، كم كذا، بل الحاجة لتعين تعليقته يعرف كم جل، إذا معي ذا كما واجب لي تعيين ديك ساعة ولكن ما يكون عنده مو ذكاء سعرقه، وليه ما يحج لما تعرف تلحج، وليه ما واجب لي حج هدما بقي مو واجبيت من تعينش عليه والصلاة تعين على الناس لما تعرفه إيه ركعتين. قبل الصبح رفعتيني على طول عشبتيني مع, مع الغروب وفي السابق غروف السبير الحمدان ربك قبل طول عشبتيني قبل غروبين ولكن هذا شيء ضعيف ضعيف فالحق أنه لم يكن ستة صلاة فأفرض التصلاة لم كانت مفروضة إلا قيم لي عن النبي صلى الله عليه وسلم والأمة كانت تصوير لما افرض صلاة الخمس قيم لي بقى مستحب في حق الأمة مختلفة في الرسول صلى الله عليه وسلم ايش حالها هندوسي من المباحث التي تتعلق وهو وهو الاوقات ديال قد يلا هذا تكلمنا على الوقت مش حال تكلمنا حاله في في قسمه القسم كنقسمي ناقصه كاين شحال تكلمنالاش كين كاين س... مندوبه سنه كين... للمكروها هذه جائزة كينا لمكروها وكينا لحرام يعني احكام الشرعية خمسة إما فرد وإما عندوب وإما جائز وإما مكروه وإما حرام كله كل في يتصالة تقدمنا الواجب لإتصالة هو ما طلبه الشرعه طلب الجازمة ويترتب على فعله التواب وعلى طرقه العقاب والعداب هذا هو الفرد وتسمى فرد وتسمى واجب وهو إما عيني وإما كفائي العيني متعين لكل واحد يبالغ بشروطه وهي الصلاة الخامسة فهي فرد عين إلا الدكار كل وكله يبالغ وبعقله الدكار وأنته لا يجب عنه الصلاة مثلا يكون بالغ بشروطه جمعة فرد عين تهي فرد عين ولكن فرد عين على من على الرجال ومن النساء مو يجيب عليهم م مو يجيب عليهم صلاة الجمعة يصلي الدروس وإلى حدromo كين بس متي وكان وكيلنا كين واحد هو على الإنسان يقلل لله عالية تصل لك الله كتقول لي ولكن وش بحال إذا تركها غ... يكون كي... الله هذا أمر من الله جات وهذه هو ولد الزمهر الرسول احنا ما حنا شي غاديين زعما حتى يديتا عليها لا الا ما عصى الله الا غير نظر الزمن نفسه ولم فما الصلاه اللي قال لله عاليين ان شاف الله ما مرضي شاف الاوجال الغيب ديالي نصلي ركعتين ولا اربعه ركعتين خصك اللي فرض عليك ويشبع لك تعين في حقه او صدقه او صيام او واحد نفعل دون الخير <تصفيق> واما الفرد كفاي كفاي هنا كفاي كفاي هو الا قام بالراتسا كتعن باقي تحصل على الجنازه صرا الجنازه هي فرض ولكن واش هي عين على كل واحد لا غير كفاي اللي صلى بالناس كافه كاع وايل انا كاين غير واحد هو اللي كيبقى الجنازه بدا مو ولا توبع على مش بالك عين فهمتي عين الحقوق هو واما مندوب قسم ثاني مندوب هو الطالب والشراطه طالب غير جازي طلبوا الصلاة كعملوا ولكن ماشي جازين بحيث إذا ما عملت إذا كانت تقوم التواب وإذا ما عملت إذا استعاقبك الله لا، عمّا ربي ما يعاقب أحد تركه وترئيه ولا تركه صلاة العيد ولا أدينه لا، عاقبه واحد الحاجة إذا رغب عن سنة رسول الله لا تقلق الناس على تقلق سنة رسول الله ألا أنه لا تبعصيها أما إذا كان غير واحد شخص سوء لأجوش ونرأت تركه واحد الحاجة لا يجب أن يعاقبه الله وهذا المندع إما سنة مؤكدة وإما مستحب السنن المؤكده في الصلوات تقدم تكلمنا عليهم شي 9 ولا شحال 10 الاول الوتر الاول الوتر الوتر هو رقم 1 الثاني الثاني كعاد الفجر على المعتمد والا المالكي يديرها والسحبه مع انه عجبها ركعه الفجر كيقول خير من الدنيا وما فيها قلنا في هذا وهذه الحاجه تكون خير من الدنيا وما فيها الثالث صلاه العيدين عيد الفطر وعيد النحر الرابع الصلاة <سلطس> الاستسقى الخميس الخامس صرد كسف إذا تكسب شمش السادس كسف القامعة السابع ركعاتي إحرام إذا حرمتهم الحج لابدت لكم ركعتين ثم مؤكدة لا يطرقوا إلا إلى بلد مالعمرة الحرام العوتي فيه الحرام كله لا العمرة ولا الاشي لابدت لحرام لابدت لكم لا ركعتين تعملها لا العمرة ولا, العمر ولا الحرام حرم العمرة وياي حرم الحج سنة أكديبزة حلاه سبعة الثامن ركعات الطواف ركعات الطواف ولكن هو ركعات الطواف دي الواجب أكدي سنة وديا المستحب مستحبة وكثير من العلماء يقولوا ركعات الطواف دي الدي الال ركض كيديرها سنه وديال المستحب كيديرها المستحب دغيا وتي الصحيح هو انها لا ركعات الطواف ها هو والمالكيه يمشيوا على على وجوبها وجبات الجبيره بدايه وجبات غير الكاينه وجبات من الطواف القديم وركعات الطواف انت حتى له اذا كان واجب اذا كان الطواف واجب فتقول وجيبه والاكثر من العلماء قالوا غير سنه فتا شي طواف غير سنة مؤكدة وهو الاضرع اضر الناس سنة مؤكدة ان وجب ما حتى يطرق شحال هادو 8 سنة واحد مؤكدة شحال هادو لا صعود صعود. صعود صعود صعود. شدت شدت ولا البرابنية. جيجل قبل النص الثاني اللي بعدي غير ما قال ولكن هذا قول ما انزل الله خرف الاصول فين السنه واخا تجمع مئات السنه ما تخلصهاش الا الفرض بكل حق المساله ان اللي ترك القبلي قالوا يدونه بعدين بناء علي السلام وإذا ما عملت صلاته صحيحة إنه الأمر تركس الله نعم رسول الله رسول الله عنده إذا شي مرة شي الخير رسول الله إنه نيب عليه قيام الليل الليل ما في الليل كي يا ابو هرامه قاليه الضحى الضحى هي حق الناس حتى اللي كانوا الناس أما في راسه اصلا الضحى ما كانش كيصليها إنما كان كيصليها اذا اذا شي الخير يفتح له كاس الضحى صلاه ثمانيه ديال ولكن اللي اسمها الضحى اللي جات الضحى يدخل الضحى قال لك شكر الفتح لله تعالى على ولكن يجب ان تعالى هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل هذه يكون هناك افضل الويتر اجل ان يكون هناك العيدين من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل كاين شي مستحبات رقم 2 من النوافل اللي تابعه هذو تحيه المسجد رقم 2 ها ها تاع تحيه المسجد تحيه المسجد ومنها ايضا تحيات اسمه قيام الليل تا مستحب ومنه قيام رمضان صلاه قيام الليل في بعض رمضان تا مستحب ومنه ومنه ركعت الاستخاره استخار الله تعالى ومنه ركعه التوه بغيت الله إنزين سير واحد الله فيها ومنها صلاة صلاة صفر يسير بمشي بغي الله وإذا رجعنا وإذا يسافر نسافر وإذا بغير رجع إذا رجع كذا لك كسرت الكاتين يعني ما يدخل دارته سير الكاتين عليه يدخل فين تكرني أنا صلى الله صلى عليه السلام إذا مش هل سافر شي بلاقي هل سافر يسافر ركعتين بل وان بلاقي يصليها كي يصبق ركعتين يسلم على ربي فيها وصير شو وإذا رجع من السفر، عليه الصلاة والسلام يقدم ذلك يصلي ركعتين عاي يدخل على أهله هذا يعني غالي من الحوال وليس مرة كتكون شي ضرورات شكال خور بسم الله أخيكم نعم ديال اللي انا شفته اللي كان يدخل لك مع سبب ما كيلبس نعم ويقولوا بسمو غير هاد السبب يا السبب اللي كيكون المشيد هو رسول الله فعل الامر بزاف قال دخل واحد كلشي في الركع تاع يتم هادي غير فعل من راسه اصطاص منها هي كان الحسن الترك. والا تقول لك كوني كاين فيها ديال اسياد ما كاين باس راه تيقول لك ليها سفر اسمي تو كاين سفر اف فوالا القضيه ديال العصر ملي كتصلي العصر او ملي تصلي لا تصلي العصر بعد العصر وتصلي نتا واه باقا ما صليتي العصر نتا تصلي على عاد غلطتي باقا ما العصر وباك الحال الصلاه ديال ديال نفس الانسان هذا صلاه الظهر ولكن هو صلاه كنت صلاه كنت على صلاه هذا العصر حاجه مصلى نهار رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ولكن نقولوا كي يقول نهار رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر اذا ما عندش سبب بغى يتوضى ومن اللي عندو سبب حيتاش مشي كاين النبي عليه لا تصليوش و اللي خلينا يدخل في, يدخل في, في مالك في, في غير العلماء الاخرين قالوا نهار رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر و نهار صلى الله عليه وسلم يعني إذا ما كان سبب من دون تحية وما التحيه أمر بها، ها الصحابة كل واحد أشيء، ليش بشاف؟ كثير منهم جمعت منهم كذك كذك كذك الواحد يتدفق وقت بلا سبب هذا من يعند مهتم فيه نعم، في كلام نعم س من الوقت اللي هي فيهم، إيه ولكن بحال الويتر والاسمو العيدين كاين شي بعض الأمور فيها كتصلى بالجماعه كاع حتى متعيد بشيء اللي صلاه بالجماعه فعلى العيدها انتوا وشي وهاديك ثاني حتى نشوف كاين القول كيقولك في الليل ما تصلوش كاع بعد القاسيم حتى راها واما اسمو العيد صلاه العيدين والسيصقه وندخلو نشوفو الكل صلاة رسول الله بالجماعه وذاب عليه الامر بها كتقرب فرد الفرق الجماعه والجماعه كنا كنسويو حتى وسير وهكذا ايوا هذا السببات هذا والفجر زاد فيها دايره دا دا ليها واضحه بزاف ندي بقرات الفجريخ يمدوهم فيها وصال هذاك لاطروق وطراتكم الخيل على الفجر وسير واما تعيدو مشي من حي داك راه كول الكاتيه السحبه الناس شكون هي اش نيه تعيد مشي كاين لوقات ممنوعه ما طول جمع مع غروبه حرام كاع يتمشده لغيرها وبعدها إذا صليت العصر أو صليت المغرب هنا العلماء اختلفوا والصليت أول ما تصلي شي قال له و شي قال ليه لاختلاف الأدلة وأرجح القول وأصحها هو أنه إذا باقي الحال يصليها للسبب وإذا الحال صفرت الشمس و غيره هذا هو وقت وقت نهي آدمه أرجع بينا حمز؟ داخل مستحب؟ دا أشياء تقدم تكلمنا علينا ويجينا ندفعه هو دبء بروابي زين غريب لي تكلم على أكشن شيء بشي وكل ما أنتوا تكلموا فيه تكلم على أكشن هذا إذا ما إحنا نبنيه دب غير كأننا كنا نعرض صور ديالنا باش نبنيه عليه بس أيه خراب فهمتو اللي نماهش يجيبه كل شيء الصيوناز ذا في المستحبة جبنا فمنها هادو ومنها صلاة استخارا من صلاة توبة ومنها صلاة لودج لطوال سيسلك عزيم تفج. صدك مستحب مستحب ومن المستحب الأدنى والقنا ومنها أيضا المستحب أيضا الرواتيب ويس أو أربعة ركعات قبل الظهر ركعتين بعد الظهر وركعتين قبل العصر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد الشّم ومنها الشفع شفاعهم مستحب مش شام مستحب غير كنتي كتعبر من ومنها قالوا من كرمى من دخول منزله وخروج منه قالوا مستحب ولكن ضعيف ضعيف لان دخول المنزل وخروج منه ولا دخول نار وخروج ما كاينش قاعده باش شرطوا مثلا حتى الا كان دخول المنزل عاد جاء المنزل كاع يدخل مسافر ما كاين باش اما غير داخل خارج هو بزاف الجامع إذا يصلي تحيه المشي وخرجتير جزئيا يخرجين إذا عندك صناعة خد صاب ويجي حاجة مكا. مكا ما حارج ما نصله وكده اللي كذي على مكه مكاب مكاب عليها الناس اللي كانوا يعيشون كي ترده تخلي أو عليه لا البلاد الأول أي البلاد الناس بيعيشون في الزراعة كل والبراني وهو اللي يقول يدخل إبراهيم جاي در عمرة يدخل مع سامر ولا كي إلى عودة القاقي يدخل وخرج كي ساروا وخرج يدخلنا من يدوبش لحرج إذا منزل الله بهم صلاة إلا إذا أبغى خمسة أرى السنن دي القتل الكاتين دي القتل نتقبل باشك نو سنن صلا الكاتين هذه حياة سيدنا خوبي بن عائذ رضي الله عنه من مشترك والله نو صلا صلا الكاتين وهذا الركعتين دي القتل هذه هذه كاتعملنا هذا وقت و الضيق وخا يدير حتى في الوقت ديال حرام غير غادي غادي موت موت ما غادي اللهم صل على الحسين كنت ظالمه وخا كنت الروح وظالم الله اي صار بالله تعالى قبل ما مقبح هذا يقت غير روح هذا ولا يقت 90-90 روت إذبان إسرائيل وكمل بالمياق نطقن دمتينه رأى صاحع البخاري جاء كسوم فلعابي قال لي قتل 90 روح قال له واش عاني شي توبا. قال لي آه آه. شتوبا. شتوبا. شتوبا. قال له عندي توبة نكمل بي. كمل بي <تصفيق> قال لي ايو الشيخ قال لي يا روح واش قال سيدي ربي سبحانه ها مشيتو ها هما جايين يصدر حرام كاع الوقت عليه هو الله اينو دس... دي سيق وتوبوا لله ورجع لا عل الله تعالى شوف بغى ربي سبحانه وتعالى يصوب ربي قد ما يدير وقلبي يبدلو الله تعالى 99 روال وما العالم قال له منعونه من الله قال قال تخرج من ديك الأرض التي تتعمل فيها تلك الشارعة تلك الشارعة لا يخرج من ديك الأرض ناو. ناو. خرج وما تخرج قال له قرب لكي يدخل الأرض غادي ستخرج منها جاتو الموت لما عندما الموت بقى بعيد يبديك سمو وشعرت في قلبه واحد على غاديو يضرب الصدرو ما كتشيتين غادي الروح كتخرج وهو كيفا حتى بقى لي يشبر هوت الروح بشكل سيء الشرير جا عليهم السلام الملائكه موجودة جات العدب. الملائكة الجنة. جات الروح قال لهم شنو هوكا يديرو بينا شوف كيف قال سيدنا ملكه قالوا الملكات سناحتي جاي جبريل عليه السلام رئيس الملائكه هو جبريل عليه السلام جاي سيدنا جبريل نزل قالوا عبروا الطريق واش مشى حدا قالوا باقي شبل ديهو نزل الله حموا وتقول لي يوم يا تروح ني تروح الله قادر اما قبل الله تروحتو كثر الله الحسنات وليخلص هادوك والله الله بزوت الرحمة و اداد لهم الحسنة للهدو و سيئ الله تعالى و على كل شيء قدوم زيلة سيئة لو كان الإنسان عاش عمر إبليس و هو في المعاصي و في الدولوم و في الأمر تر الله تبا نصر و ملك سيد سيدة ربه راه و واسع كرامسة مغفرة إلا بكلش الله يقدر غفر هذا هي غتب الله تعالى سبيته رحمته ارحمته نقصا ورحمتي وسعت كل شيء زي عبادي الغفور الرحيم ولهذا الشرع امرنا نصليوا على كل شيء يشهد عليها ومات على التوحيد الظاهر ديالنا نصليوا عليه وخا نعرفه ماشي مزيان دا أو كذا حتى ترك الصلاه برسوله دا مات سلعه عليه سني ترى فردنا واحد العالم عرفوه وهرب منه دا بدي اصليه للنفقر إذا ما صلاش عليه يصليه العالم بزمنه ويدا الله يقول كلمته والله مهنا وعبده ان كان محسن. وما عرفناش كي شحال واحد دابا حتى عن ويتوب لك ما بقى ليه يحمل ونادم كيقول يا ربي ويلي اجوزت وهو اسمهم في عمرهم ما يجدوا لله صلوا لا يركعوا لله صافي كيجدوا قالوا امننا قالوا نسحاروا ناضوا فرعون صلى بهم صلى الله عليه يقول لها أبدوكينا الغذوبين يقول الناس عمره مركعه ولا عمل تعامل لله ومشون جنة تكون هما هما جنة واحد كافر عام في عمره الإسلام ولكن غير سلم اخرج فكر الله ما حاجة لله ان شاء الله هدك حصل واحد مسلم مع غادي معمر غادي يقول غرامي يوم القيامة هذاك اللي ديالو ها هي يضربوه هذا تعدى عليه هذا ضربوه دفعوه قالك خلاه ممدود زيد زيد زي. قول حشاب هاد التوبه تكون يعني قبل بيكون يكون شوف قبل التوبه وحدكم ما مغفار التوبه كتقبل واخا يموت ليه نصو واخا يموت ليه كلو واخا يموت ليه سيدرو ولكن تصلي لهنا يقط وعندما يأتي بمحر وعندما يأتي بطل لا تقبل لا تقبل قال لا إله الذي أمنت ببنى إسرائيل وهنا المسلمين قال لي جبريل أنا أطفع حصي تقل لا تقبل بجيدي الله قال لي تتبيات عامو في كل شيء تسلم ويعبر سام كلام يعبر. سنة سنة سنة سنة سنة قتل قتل سنة سنة لا مش. ماشين بقول يا ما قتل؟ فين قتل. قتلوا في سبيل في الله وفي على كلمة الله قتلو؟ كيفروا لا الجهاد وإذا كان قتلو ضمن وعد من الديك سام. إيه وإلى موقات حسنات قحط علينا قرر السيئة على دورك وتقل وتقل علينا شغلوا في الحالة أرجع الله إذا كان الله الرينة لويه قال إنه ولي الله إلا خفوة عليهم حزين الله متى it is sink, but you always kep. You have exterminated and الله 9, ولي الله manage. You must vet your desse, and you are Поэтому. And tell me the body of God is وقال الله تعالى الذين Lord God thee beauty gives me thanks, and your knowledge is هو counsel, and he هو اللي He remains uncle by ولا And حال واحد راكيد لا في الوالي هو هذا، وإذا كان يقول أعتقد الوالي وإذا كان الوالي أش كان الوالي كي لا الله وش قالوا لي قال إذا كان ال... أعتقدون هذه ماشي الله. والعطاقة فيهم ذاك شيء أرهد كذلك وكذلك الله أنه إلهيات الناس تقول كم من واحد كم من واحد يلقاه فقير عالم قداش أو رئيس قداش أو كيبان بسميته هو ماشي ولي الله عدو الله في دخل الخيره هو, هو منافر أو وش حاله واحد مسكين عامي ما تعتقد شيء هو من الله من الصالحي يهزي ليها في ذلك له إنه أمره مستقنص وهكذا أرجع بنا الكلب مش هو الكلب المش هو الكلب عليك معلك وياك ولقدّف على كما قدّف لأن قدّف الكل وكان دفاع بروتاف قصير قصير لينواجه عبد ذكر كثير كان جاهل الكلب يا كان جاهل يفيش جهل عيرونه هذا رحلوه خليه يا خلينا مودر وإذا كان الكلب الكلب جا هو لي ما فيه فايده لا يصيد لا يحرض لا يلمح لا يعس لا يدير هذا جيز تقتل واحد انه ضرر ولا ضرر كان الكلب كيحرس يحرس الخيمه ويحرس الزرع ويحرس غنم وغيره اذا اختلفوا اذا ويكون شيء شي وكحل كاين العلماء قال هذا جيز كاين العلماء قال لك هذا اسود من اسود الشيطان قال مش مشعو يتقصي واخا كان الحرص ندير واحد ولكن قولي قال إنه إذا كانت شيء مصلحه واخا كانت حل مصلحه الا كانت مصلحه ديال الزراع ولا حدا السويت ولا كذا علاش غنقطعوا هذا فين صح انما خصنا انما خصنا نديروه بحال اللي سويتوا على عباد الله الكوب وديرهم انه ولكن الحال ما كيباتش أكيد إيش أيه ولا في ذلك كمان زوما يرو أرى هاد الكل والكلمة هو كل على الحودي ودوخة كي لك يقولك المبيض لك وهذا ضار وياك المش هو توى ن نأقسن المراه الله لك البيض ولا كيديروا السيدو تاعي تيبردوا ويسحقوا تاع ديالي راهي راهي يتعدى حدود الله فقط طلبه نفسه وذكراري والحايس سنجور حنا بعض الصبيان كانوا في محل هنا قرب ولا لحد وعندهم شي حفرة دايرين فيها قنيات فينك واحد كل با هيوم الكلام ديال ذاك الدوار كتهبط كتاكل تاكل كل يوم واكلت شي دو شي دوار وتهو داروا لها داروا لها عندما داروا ذلك المحكامة داروا فيها واحد والقاضي وهذا هو قضي اليوم، وهذا القاضي واحد والمحامي، صارتهم هو محامي وداروا داروا... الدفاع وداروا نكش في كل ما يريم ساكش وكل يوم هادوا أصحابه وضعك اليوم، فيهنا هم اليوم، وقعدوا قلقوا ومكان صغر قالوا كذا ما كاذا شيء كيداتها شي كالا هذي كتل بحقها ورزقها شي قال لي هم رزقها ما كانا بقنيها بشتيتها ببتبتح هذه ظالمه متعددة اخر الامر حكموا عليها من وعدموها صباح مسكين السيد مول مول الكلام احتاج الفقه كيبكي كي عليه مات مسكين مال في مات الجامعة مالي ديك ديك كتويسة ام الكلام سيكي لقيتامي ما شكو نقسل هذي ومقى مسكين حازم عليها وستكثر خريمه بلاك كله يقولوا الشباب ان شاء الله هي ظالمه وتعدي كاع كون هي ضربتهم وهذه ماشي ظالمه ظالمه زيد يرجع بينا لا مسيه هذا البلوك سويت